هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يَفْقَهُونَ يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل وللله العزة ولرسوله ولالمؤمنين ولكن المُنافقين لا يعلمون يا ايها الذين امنوا لا تنهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أي يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لو لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق